يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ الْمُرْءُ هَالَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا وَهُوَ يَرْسُهَا إِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَهُوَ يَرْسُهَا إِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ ثِنْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُلُثَانِ مِمَّا وَإِنْ كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ يُغِنِ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا يُغِنِ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لكم بهيمه الانعام الا ما يوسى لا عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم يحلت لكم ديمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ظَلُمًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِبْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسَاقُوا وَإِذَا حَلَنْتُمْ فَسُقُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صُدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ أَن تَعْتَدُوا انِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ واتقوا الله, واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب